119. وبالنجم هم يهتدون 110. أفمن يخلق كمن لا يخلق 111. أفلا تذكرون 112. وإن تعدوا نعمة الله لا تحسوها 113. إن الله لغفور رحيم 114. والله يعلم ما تسرون وما تعلنون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 وَإِذَا قيل لهم ماذا أنزل ربكم قالوا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ ليحملوا أَوْزَارَهُمْ كاملة يوم الْقِيَامَةِ ومن أَوْزَارِ الذين يضلونهم بغير علم أَلَا ساء ما يزرون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 الذين تتوفاهم الملائكه ظالمي أنفسهم فالقوا السلم ما كنا نعمل من سوء بلى ان الله عليم بما كنتم تعملون فادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فلبئت مسوى المتكبرين وقيل للذين اتقوا ماذا أنزل ربكم قالوا خيرا للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة ولدار الآخرة خير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 الذين تتوفاهم الملائكه طيبين يقولون سلام عليكم ادخلوا الجنه بما كنتم تعملون هل ينظرون الا ان الملائكة الملائكه او أمر امر ربك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 وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون أفأمن الذين مكروا السيئات أَن يقصف الله بهم الْأَرْضَ أو يَأْتِيَهُمُ العذاب من حيث لا يشعرون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 ويجعلون لله ما يكرهون وتصف ألسنتهم الكذب أن لهم الحسنى لا جرم أن لهم النار وأنهم مفرطون سالله لقد أرسلنا إلى أمم من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 إن في ذلك لآية لقوم يعقلون وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشدر ومما يعرشون ثم كلي من كل الثمرات فاسلكي سبل ربك ذللا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 إن الله على كل شيء قدير والله أخرجكم من بطون امهاتكم لا تعلمون شيئا, لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون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 وُلُودِ الْأَنْعَامِ بُيُوتًا تَسْتَخِفُّونَا بُيُوتًا تَسْتَخِفُّونَهَا يَوْمَ ضَعْنِكُمْ وَيَوْمَ إِقَامَتِكُمْ وَمِنْ أَصْوَافِهَا وَأَوْبَارِهَا وَمِنْ أَصْوَافِهَا وأوبارها وَأَشْعَارِهَا أثاثاً ومتاعاً إلى حِينٍ والله جعل لكم مما خلق ظلالا وجعل لكم من الجبال أَكْنَانًا وجعل لكم من الجبال أكنانا وجعل لكم سرابل تقيكم الحر وسرابل تقيكم بسكم كذلك يتم نعمته عليكم لعلكم تسلمون فإن تولوا فإنما عليك البلاغ المبين يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها وأكثرهم الكافرون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 وَإِذَا رأى الذين أَشْرَكُوا شركاءهم قالوا ربنا هؤلاء شركاءنا الذين كنا ندعوا من دونك فَأَلْقَوْا إليهم القول إِنَّكُمْ لكاذبون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 ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة الأنكث تتخذون أيمانكم دخلا بينكم تتخذون بينكم أن تكون امه هي أربى من أمم إنما يبلوكم الله به وليبينن لكم يوم القيامة ما كنتم فيه تختلفون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 ولنجزين الذين صبروا أجرهم بِأَحْسَنِ ما كانوا يغملون من عمل صالحا من ذكر أَوْ أنتا وهو مؤمن فلنحينه حياة طيبة ولنجزينهم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 أدوا إلى سبيل ربك بالحكمة والمعضّة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن إن ربك هو أعلم بما ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين وَإِنَّ عاقبتم فعاقبوا بمثل ما أنقبتم به ولئن صبرتم لهو خير للصابرين واصبر وما صبرك إِلَّا بالله ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق مما يمكرون إِنَّ الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون